ولو أنهم فعلوا ما يواضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولاديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله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 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا صباه أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي اذ لم أكن ناهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله لا يقولن لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم لا يكوننك ان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره ومن